طلب طلش كتور حسين النوبره كل سوفي ابو جبير حضره ازورك اكبر وياك بروايه واجيكن حس وار فعلايا وركض ركضه تطويري وجمرات الحنين تهيج وانا اشد عن زينب الحره <تبح> في ابو جوبا اجي لا مره ولا مرتين اجي في ابو جوبا في أبوت وبأجي الحظر عيشت سنين أسلم سيد من بعيد متى يحسن أصاف إحجاب ركيد طالع هاذل زيار قلبي تدري بيوم ازورك يا دروم العي متى اسجد على تما وكحل عيني بتراب أريدك أحلى عيوني أنا بنظر كل خوفي أموت وبعد الحظر طلب طلش كثر يا حسين لا مرة ولا مرتين أجيك من الحسد يا حسين لا مرة ايش تاج ظني الشطاش بين جاي وسالنسه يذيب طرين حساوي هو فايز ناع ولا وتضوان عيني اللي قبرك ساد وطوف بحضرتك وسعي واحني بهالوضع ظل ومديدي وحيي جسمك ونحرام للشاعر أبو ترااب الاحسائي.